أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان العقيدة الصحيحة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وهي ما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وتحملها عنهم التابعون لهم بإحسان قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بإيمان أهل السنة والجماعة أنهم لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ثم شرع تعليل ذلك وبيان صحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة فقال رحمه الله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم فهذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الجزء من العقيدة إنما هي توطئة وتمهيد لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها وكذلك ما دل عليه كلام رسله عن صفاته تبارك وتعالى وغيرها ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وقد بيان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف فقد وجب قبوله وهذه الأوصاف هي أن يكون صادرا عن علم وإلى ذلك أشار بقوله رحمه الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأن يكون الكلام موصوفا بالصدق وإليه أشار الشيخ رحمه الله بقوله وأصدف قيلا والوصف الثالث أن يكون الكلام فصيحا مبينا معربا عن المراد وإليه أشار بقوله وأحسن حديثا فإذا توفرت هذه الصفات في كلام في خبر فقد وجب قبوله وقد أضاف الشيخ صالح رحمه الله تعالى في شرحه وصفا رابعا وهو سلامة القصد والإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبره ثم شرع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان أدلة تلك الأوصار فذكر دليل العلم في قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من غيره فهو أعلم بك من نفسك لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ما لا تكسب غدا. ثم الرجل رحمه الله على أفعل التفضيل في قوله تعالى وربك أعلم أعلم بمن في السماوات والأرض. فهذا اسم تفضيل وذكر الشيخ رحمه الله أن بعض أهل العلم تحاشاه وفسر أعلم بعالم. ثم بيّن العلة في صنيع هؤلاء الذين فحاشوا كلمة أعلم اسم التفضيل هنا وبيّن أن العلة أن أعلم اسم تفضيل وهو يقفضي اشتراك المفضل والمفضل عليه وهذا لا يجوز بالنسبة لله ثم إنهم فسّروا عالم بعالمه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ففسرها من تحاشى اسم التفضيل وقال إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي هو عالم بالمهتدين وقالوا إن اسم الفاعل ليس فيه مقارنة ولا تفضيل وأما اسم التفضيل فهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه وقد رد الشيخ صالح رحمه الله على من تحاشى اسم التفضيل وأقذ باسم الفاعل فقال هذا غلط فالله يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله أن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة لكن عالم مقتضاه أنه لا يساويه أحد في هذا العلم فهو أعلم من كل عالم وهذا أكمل في الصفة بلا شك ورد ذلك أيضا وبيّن غلطه بقوله إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه اسم التفضيل قال أيضا في بيان غلط من أحاذ عن أعلم إلى عالم قال في باب المقارنة لا بس أن تقول أعلم بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى ولكن تأتي أيضا باسم التفضيل حتى ولو خل المفضل عليه من ذلك المعنى أصلا ثم ضرب مثلا قال قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فجاء باسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا بل هو قال منه جملة قال فلا باس إذن وهذا نص القرآن واستعمال القرآن هذا استعمال القرآن فكيف نحيذ عنه قال الشيخ صالح رحمه الله وفي باب مجادلة الخصم ومحاجة في باب المجادلة والمحاجة والمخاصمة يجوز أن أتيها باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه منه شيء قال الله تعالى الله خير أما يشركون آ الله خير أما يشركون ومعلوم أن ما يشركون فيه ليس فيه خير ما يشركون ليس فيه خير الله خير أما يشركون فيقول ما يشركون ليس فيه خير أصلا ومع ذلك في مقام وفي باب المجادلة مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن تأتي بسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه منه شيء ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير وقال يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار والأرباب ليس فيها خير وهذا لابد أن تراعي فيه عند خير هي اسم تبضيح وأما أخير فإنها قد وردت ولكن على ندرة ولا تستعمل عند أهل العلم إلا على الندرة أخير وابن الأخير خير الناس وابن الأخير ولكن هذا كما ترى شاهد يتيم وكثير من الشواهد هي مصنوعة إنما صنعها من صنعها ليستدل بها على ما ذهب إليه مما الهب في النحو واللغة فقول الله تبارك وتعالى حكاية عما قال يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إذا قال قائل إن أفعل التفضيل لا بد أن تقتضي اشتراكا بين المفضل والمفضل عليه. يقال له إن الأرباب المذكورة لا خير فيها، فكيف اقتضى لا يقتضي. فالحاصل إن أعلم الواردة في كتاب الله وراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أفطع من حيث المعنى ومن حيث اللغة اللغة العربية. فهذا دليل الوصف الأول. من الأوصاف الأربعة التي إذا توفرت في كلام وجب قبوله وتصديقه والأخذ به والعمل به الوصف الأول العلم دليله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الوصف الثاني الصدق ودليله قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وهذا كما ترى استفهام الغرض البلاغي منه النافي ومن أصدق من الله قيله لا أحد فهو يستنطق المخالف يسأله من أصدق من الله قيله سيقول هو بنفسه لا أحد كما يستنطقون أأنتم أعلموا أم الله يقولون بل الله أعلم إذن فقد ساق الحجة مستخرجة على لسانهم مستفردة من لسانهم فساقها على لسانه فقوله تعالى ومن أصدق من الله قيل أي لا أحد أصدق منه الصدق ما هو الصدق مطابقة الكلام للواقع الصدق مطابقة الكلام للواقع ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى فكل ما أكبر الله به فهو صدق بل أصدق من كل قول ومن أصدق من الله قيله الوصف الأول العلم الوصف الثاني الصدق، الوصف الثالث البيان والفصح هذه هي الثلاثة الأوصاف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدليل على أن مذهب السلف في قبول ما ذلك عليه النصوص وما أخبرت به تلك النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى ثم لما ذكر الرسل ورسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون أدخل تلام الرسل أيضا لأنه وحي من الله تبارك وتعالى إليه إذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فيجب أن يسلم لتلك النصوص وأن تقبل تلك النصوص ولا ترد هذا في باب الأسماء والصفات يقطع النزاع هذا في باب الأسماء والصفات يرتفع به الخلاف جملة وإنما قال من خالف برد ما أخبر به الله تبارك وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله أعلم بنفسه وبغيره هذا مهم هذه الأوصاف التي تتوفر في الخبر إذا توفرت في خبر ينبغي حينئذ أن يصدق وأن يتلقى بالقبول أن تكون صادرة عمن هو عالم بما يقول فكيف إذا كانت صادرة عن الله ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله العلم الصدر البيان والفصاح وأحسن حديثا من خلقه قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والحسن المعنوي دليل الوصف الرابع الذي زاده الشيخ صالح رحمه الله تعالى وهو سلامة القصد والإرادة قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا وكذلك قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول القبول وإذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه تبارك وتعالى على ما هو عليه وألا يلحقنا شك في مدلوله لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأدل إضلال الخلق بل يبين لهم ويهديهم الصراط المستقيم والله أعلم القائلين ولا يمكن أن يعتري كلامه خلاف الصدق ولا يمكن أن يكون كلام عيي غير فصيح وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن بمثله ما استطاع فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربع في كلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه أن يكون صادرا عن علم وأن يتوفر فيه الصدق والبيان والفصاحة وسلامة القصد والإرادة هذه الأوصال ينبغي أن تتوفر في الكلام الذي يتلقى بالقبول وهي كلها مجموعة في كلام الله تبارك وتعالى على أحسن سورة وفي أجل مجالات الظهور والوضوح والبيان والصدق والعلم وإرادة الخير للخلق مثال ذلك قوله تعالى مقاطبا إبليسه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال قائل في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاء فنثبتهما لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصف وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبيانه ولا يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه يقول لو فرد هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه وهذا ممتنى فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى له يدان بأن الله تعالى له يدان اثنتان خلق بهما سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه تبارك وتعالى صفة اليدين فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه إذا قال قائل المراد بهما النعمة أو القدرة قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا جترأت على ربك ووصفت ربك بضد الأوصاف الأربعة التي مر فنقول هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين أو لا؟ فسيقول هو عالم فنقول هل هو صادق فيما أخبر به عن نفسه أو لا فسيقول هو صادق بلا شك ولا يستطيع أبدا أن يقول هو غير عالم أو غير صادق ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا يعني تقول عندما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بهذه الصفة هل كان عالما بذلك أو غير عالم هو عالم بما تكلم به وبصفته وبأن له يدين صادق في ما أخبر به أو لا صادق في ما أخبر به أعجزه البيان عن الإخبار بالمراد أعجزه البيان والفصاحة هل كان هنالك عيم في البيان حتى يخبر بأمر على خلاف ما هو عليه في حقيقة الأمر لا يمكن أن يقال ذلك عبر بهما وهو يريد غيرهما لماذا؟ عيا وحصرا وعجزا لا يستطيع أن يقول ذلك ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمن بما ليس فيه من الصفات إضمانا له يعني أراد لخلقه الهداية والرشاد أم أراد لخلقه الضلال والفساد يعني أخبرهم بأن له يدين من أجل أن يضلهم لهم لأنه ليس له يدان أم ماذا لا يستطيع أن يقول ذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد لخلقه الهدايات والرشاد فهذا لا يستطيع أن يقول إن الله تبارك وتعالى أراد من خلقه أن يؤمن بما ليس فيه من الصفات إضمالا لهم وإفساد لا يستطيع أن يقولها. فنقول له إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدائين استغفر ربك توفرت الصفات هذه قاعدة عظيمة جدا في محاججة الخصم عند تأويل الصفات أو عند جحبها أو عند جحبها أو عند تمثيلها أو عند تكييفها فقل عالم بما تكلم به أم لا يقول عالم بما تكلم به صادق فيما أخبر به أم لا صادق فيما أخبر به أعجزه البيان أن يعرب عن المراد من كلامه أم لا لم يعجز سبحانه فيقال أراد إضلال خلقه فأخبرهم بما لو آمنوا به ظلوا وهلكوا يقول بل أراد لخيره لخلقه الهداية والرشاد إذا فما الذي يمنعه أن تؤمن بما أخبر به عن نفسه أأنت أعلم بذاته من ذاته أنت أعلم به من أنت أعلم به من نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك لما نقل الشيخ محمود في اتحاف الكائنات تعليم الذين ذهبوا إلى التأويل قال في ما قال حكاية عنهم أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر ما ذكر من المتشابه في القرآن فيما يتعلق بصفاته جل على لامتحان خلق في ذلك الذي وقع فيه الخلاف والنزاع يقول من يعلل ورود المتشابه في أمثال هذه الأشياء مثل الرحمن على العرش السوء الحق أنها ليست من المتشابه هذا من المحق ولكن هم يقولون هذا من المتشابه يقولون صفة اليدين لله تبارك وتعالى من المتشابه يقولون صفة النزول لله تبارك وتعالى من المتشابه صفة الضحك عجب وإذ ذلك من تلك الصفات التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة والصحيحة الثابتة يؤولون ويقولون هذا من المتشابه الذي إذا أثبتناه فقد أثبتنا تمثيلا وتجسيما وتشبيها فيذهبون إلى ماذا يفرون من هذا الذي توهموا وهو التشبيه والتمثيل إلى التعطيل والتأويل فيستجيرون من الرمضاء بالناف لأن المؤول المعطل لا بد أن يكون مشبها مجسما أولا فيريد أن يفر مما وقع فيه من تخيل التمثيل والتشبيه يريد أن يفر إلى التنزيه الذي يدعي بماذا؟ بالتأويل والتعطيل وما أهل فلا يؤولون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يجسمون وإنما يأخذون بما أتى في كتاب الله رب العالمين يثبتون المعنى ولا يكيفون وإنما يفوضون الكيفية إلى رب العالمين أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفي فيثبتون ما أثبت الله لنفسه لماذا؟ لأنه أعلم بما تكلم به وأصدق قيلا وهو أحسن حديثا من خلقه يعني البيان في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك البيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن المراد على أوضح ما يكون وعلى أتم ما يكون وأيضا إرادة الهداية للخلق أتم ما يكون إذا كان ذلك كذلك فلا يكون كما يقول أولئك الذين يعطلون ثم يعللون فيقال لهم ولماذا أخبر يعني إذا كان قد أخبر عن نفسه في سبعة مواضع أنه استوى على عرشه أخبر عن نفسه في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على العرش وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص السلة أنه استوى على العرش لماذا أخبر إذن أنه استوى على العرش والامتحان خلق قال لهم استوى ولم يرد لو اعتقدوا استواءا ضلوا وكفر فلماذا أخبره لماذا قال لهم الرحمن على العرش استوى يقول امتحانا يمتحنهم سبحان الله يهلكهم أم يمتحنهم لا يكون ذلك إلا لقلة في العلم أو لقلة في الصدق أو للعي والحصر وعدم القدرة على البيان أو لإرادة إضلال الخلق ولا شيء من ذلك خط هذه قاعدة عظيمة تدفع بها في وجه المعطل المؤول بل في قفاه أيضا في وجهه وقفاه تصير بها بفضل الله منصورا فهذا كما ترى يقال لمن ينكر صفة اليدين حينما قال بيدي وعالم بأن له يدي يقول عالم هل هو صادق هو صادق يقول عبر به وهو يريد غيرهما لعدم التعبير أو القدرة على التعبير عن المراد فعبر بهما ما وأراد غيرهما عيا وحصرا وعجزا وعدم قدرة على الإبانة والبيان أراد إضلال خلقه فأخبرهم بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم يقول لما خلقت بيدي فيثبت اليدين ثم يقول من اعتقد اليدين كان ضالا هالكا وكان ممثلا وكان مشبها سبحان الله لماذا أخبرهم ليضلهم؟ سبحان الله العظيم فحينئذ تقول له ما الذي يمنعك أن تثبت له اليدين استغفر ربك وتب إليه وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وأتم إرادة من غيره أيضا ولهذا آت المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بهذه الأوصاف الثلاثة قال صالح وهذا حقه رحمه الله قال ونحن زدنا الوصف الرابع فزاده رحمه الله وهو إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم لقوله تعالى وأتى أيضا بالدليل على ما زاد يعني من وصف وهو الوصف الرابع بإرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم أتى بالدليل كما أتى بالدليل أيضا على ما مر من وصف فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبله. هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام فإذا وجدت فقد وجب قبول الخبر إذا وجدت وجب التصديق بالخبر وعدم رد أما ما أخبر به الرسل ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون يعني هذا الكلام العظيم كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توفرت فيه الشروط والأوصاف أيضا تكلم به من هو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أصح الخلق طردا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبيانهم عن مراده وأجلاهم بيانا وعظمهم فصاحة وأجلاهم لسانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رؤوف بالمؤمنين رحيم مريد صلى الله عليه وسلم الهداية للخلق حتى عاتبه الله رب العالمين لما أصابه الكمد والحزن فعاتبه الله رب العالمين أن يموت كمدا وحزنا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا باخع النفس قاتلها حزنا وكمدا فاعتبه الله تبارك وتعالى أتقتل نفسك حزنا وكمدا على هؤلاء القوم الذين لا يريدون الإيمان ولم تقدر لهم الهداية إذا هو حريص على هداية القلب فهذه الأوصف تجمعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ثم رسله صادقون مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى مصدوقون مصدوقون يأتيهم الوحي صادقا من عند الله تبارك وتعالى لم يكذب عليهم وإنما هم مصدقون يعني من أتاهم بالخبر من عند الله تبارك وتعالى وبلغهم إياه صادق يبلغهم الصدق وينهي إليهم الحق فهم مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة لأنه أي الوحي من عند الله فهم لا ينطقون عن الهو الصادق هو المخبر بما طابق الواقع والصدق مطابقة الخبر للواقع الصدق هو مطابقة الخبر للواقع فإذا أخبر الإنسان خبرا لا يطابق الواقع كان كذبا قد يكون هذا الكذب متعمدا وقد لا يكون ولكن الإخبار بما لا يطابق الواقع كذب. بحقيقة الأمر الصدق مطابقة الخبر للواقع والصادق هو المخبر بما طابق الواقع إذا أخبر الرجل خبرا طابق هذا الخبر الواقع كما أخبر به عنه كان صادق فالصادق هو المخبر بما طابق الواقع الصدق مطابقة الخبر للواقع كل الرسل صادقون فيما أخبروا به ولكن إذا نسب إليهم القول هل لمجرد النسبة يتلقى بالقبول لأنه صادق قد يكذب على الصادق وإذاً فلا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا نتلقى هذا لمجرد أنهم نسبوه إلى موسى ونحن نعلم أن ما أخبر به موسى فهو مطابق للواقع وهو صدق هذا حق لا مريك ولكن هل هذا قاله موسى أم لم يقل هذا موطن النزاع عند نقل موطن النزاع من موطنه إلى موطن آخر ثم إدارة الجدال والخصام حول هذا الأمر المنقول إليه وملاحظة الأمر المنقول عنه يكون هذا من التلبيس والتدليس والخداع أيضا فيقول قال موسى كذا ويريد منك التصديق فإن طالبت بالسند أو كنت عالما بأن السند إليه لا يثبت وأن هذا مكذوب فقلت هذا كذب يقول تكذب موسى لا ولكن أكذب من كذب على موسى فما قاله الشيخ ثم رسله صادقون مصدوقون كأنه يحترز فيقول قد يأتي إليك أهل الكتاب بكتابهم المقدس زعموا فيقولون وهذا أخبرت به الرسل نقول ليس النزاع في هذا ما أخبرت به الرسل فهو صدق والرسل صادقون مصدوقون ولكن هل أخبرت الرسل بهذا؟ وهذا الأمر نجريه حتى على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما رفع إليه يتلقى بالقبول بمجرد النسبة الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كاذبه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليك فيقول هذا يقول إن سفينة نوح في الطوفان طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين ركعتي طاف صلت سفينة نوح عند مقام إبراهيم ركعتين قال رسول الله المجرد أنه قال رسول الله نتلقى كلامه بالقبول وهو كذاب ليس موطن النزاع في أنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أم لا ليس هذا بموطن للنزاع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدق وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ولكن موطن النزاع في نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ثبت كما قال أبو بكر رضوان الله عليه أنتم تكذبون عليه قالوا أسري به وكذا فقال أنتم تكذبون عليه قالوا بل قال قال إن كان قال فقد صدق إن كان قال فقد صدق بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا لا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى وإذا قالت النصورى قال عيسى كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى وإذا قال قائل قال محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كذا وكذا لا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسله تبارك وتعالى صادقون فيما يقولون مصدقون لا ينطقون عن الهوى رسله تعالى صادقون فيما يقولون فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه لا يكذبون أبدا حشا وكل حشا وكل الشعبية رحمه الله لما كان في مدلسه عبد الملك فقال ما قال في شأن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فوافق من كان حاضرا من أهل العلم حتى جاءت النوبة الشعبية فقال ليس كذلك قال لا أمير المؤمنين قال بل كذلك قال لا فقال له أمير المؤمنين كذبت قال أنا أكذب لا أبى لك والله لو نادى منادم بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت هكذا فما زاد أمير المؤمنين على أن قال أغضبنا الشيخ أغضبنا الشيخ ونتقها لله تبارك وتعالى وأتى بما عنده من العلم الصحيح فلما كذبه ردها عليه قال أنا أكذب لا أبى لك والله لو نادى منادم بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب والآن كثير جدا من الناس يقولون لو نادى مناغ بين السماء والأرض أن الصدق حلال ما صدق وهو حلال كما تعلم ولكن لا يصدقون كثير من الناس يكذبون ويصدقون أنفسهم فأسعد فإنه كان إذا سار في طريق سار الأطفال خلفه والغلمان يعبثون به فرل أن يصرفهم يوما بحيلة فقال تعلمون أن فلانا في أقصى البلدة قد صنع طعاما أكواما أكواما ولا يرد أحدا عن هذا الطعام فقالوا كذلك؟ قال كذلك فأخذوا يعدون مسرعين من أجل أن ينالوا حظهم من ذلك الطعام المبدو فكان من مروا عليه وهم يجرون يتساءل ما ما الذي حدث فيقولون الطعام في دار فلان أكوام أكوام لا يرد عنه أحد فيجرون خلفه حتى وجد أشعب أن البلدة كلها تجري فقال وما يدريني أن العمر على خلاف ما قل لعله كذلك فأخذ يجري خلفه هناك أقوام يكذبون ويصدقون أنفسهم فيما يكذبون هذا أمر عجيب وهنالك أقوام من الظرفاء يكذبون كذبا ظريفا فما كان الشأن بين المتكاذبين اللذين قال أحدهما لأخيه تعلم قال ماذا قال تعلم أني كنت البارحة بالفلات لأجل الصيد فوجدت ضبيا فوضعت السهم في كبد القوس ثم سددته فمر كلمح البرق فلما أحس به الضبي قفز فقفز وراءه السهم فنزل الضبي فنزل السهم فقفز الضبي فقفز السهم فنزل فنزل السهم فأصماه في فؤاده. قال حقا قال حقا قال تدري كنت أنا أيضا بالفلات البارحة فلما طلع النهار وجدت قطعة من ظلمة الليل لم تشرب بعد قد تخلفت وأخذتها سنة من نوى. فأخذت سهما فأخذت أنخسها حتى استيقظت قالت جزاك الله خيرا فلحلقت بأخواتها إذا كنت كذوبا فكنت كورا فنجد من إثبات السنة ولهذا أجمع العلماء وعلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب مصدوقون وفي نسخة مصدقون مصدوقون مصدقون أما على نسختي مصدوقون فالمعنى المعنى أن ما وحي إليهم فهو صد إنهم صدقوا يعني ما جاءهم إنما هو الصدق فهم مصدوقون وأما مصدقون فقد صدقوا فمصدوقون أي صدقوا ولم يكذب عليهم وأما مصدقون فإن التصديق قد وقع عليهم صدقوا مصدوقون. المعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق المصدوق الذي أخبر بالصدق والصادق الذي جاء به فهم صادقون مصدوقون. أخبروا بالصدق وجاءوا به ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة صدقك وهو كدوب عندما أقبره أبو هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكنه النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان وكان ذلك في المسجد وفي هذا دليل على جمع صدقة الفطر وعلى عليها في المسجد وعلى إقامة حارس عليها كما ترى وعلى إخراجها من الأعيان لا بالقيمة إلى غير ذلك المهم هذا معلق تقول لا يثبت به شيء مما ذكره ولكن ذكر الحافظ في الفتح أن النسائية والإسماعيلية وأبا نعيم قد وصلوا جميعا هذا الحديث لأنه معلق فغلق تعليقه لأن التعليق في الحديث هو أن يحذف راو أو أكثر من بدء الإسناد فإذا قال البخاري مثلا رحمه الله تعالى قال أبو هريرة بين البخاري وأبي هريرة مفاوز تتقطع دونها الأعناق فإذا قال قال أبو هريرة فأين الإسناد هذا تعليق فأين التغليق غلق وصله يعني أتى بالرواة الذين في هذا الإسناد ولم يذكرهم البخاري رحمه الله تعالى إما لأن ذلك لا يكون على شرط وإما لأنه يأتي بذلك رحمة الله عليه لعلة من العلل التي يأتي بها العلماء بالتعليق لأنهم أحيانا عن العلماء من المحدثين رحمة الله عليهم يأتون بذلك كما قال بعض أهل العلم من أصحاب الجرح والتعديل يأتون بذلك ربما مللا يعني بذكر الأسانيد وما أشبه ولكن البخاري أجل من ذلك لا يكون على شرطه ويكون صحيحا ولكن ليس على شنط البخاري المهم أنه وصل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب يعني الشيطان صدقك وهو كذوب يعني أكبرك بالصدق فالرسل مصدوقون. كل ما أوحي إليهم فهو صدق ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليه ما كذبهم الله رب العالمين سبحانه ولا كذبهم الذي حمل الوحي إليهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام لا لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وهو جبريل عليه السلام وأما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا يعني يجب أن يصدقوا شرعا فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر كذب بالرسل قال ليس هناك رسل أو كذبهم يعني فيما أخبروا به فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر ويجوز أن يكون مصدق له أجهة آخر أي أن الله تعالى صدقهم ومعلوم أن الله تبارك وتعالى صدق الرسل صدقهم بقوله وبفعله إذن مصدقون لها معاه المعنى الأول أنه يجب على أممهم تصديقهم فهم مصدقون أي شرعا مصدقون شرعا الرسل مصدقون شرعا يعني يجب على أممهم تصديقهم فيجب على هؤلاء الذين أرسل إليهم أن يصدقوا الرسل شرعا فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر أو مصدقون على وجه آخر أن الله تبارك وتعالى صدقهم ومعلوم أن الله تبارك وتعالى صدق الرسل صدقهم بقوله وبفعله أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن الله يشهد بما أنزل إليه وقال والله يعلم إنك لرسوله فهذا تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وأما التصديق بالفعل فبالتمكين له فإظهار الآيات تجري على يديه ويأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام فإن لم يقبلوا فالجزء فإن لم يقبلوا السباح دماءهم ونساءهم وأموالهم ويقول أنا مرسل من عند الله رب العالمين ويسند ذلك إلى الله رب العالمين ويرجع ذلك إلى الله رب العالمين وتستباهوا الدماء والنساء والأموال كل ذلك باسم الله رب العالمين فإن لم يقبلوا السباح استباحا دماءهم ونساءهم وأموالهم والله عز وجل يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها فهل كان يمكن أن يكون كاذباً عليه وهو يملي له وهو يمكنه وهو يمكنه من رقاب الخلق ومن نشر هذا الدين في أقطار الأرض وهو يكذب عليه هاشا وكل فكان تمكينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقاً من الله تبارك وتعالى له بفعله هذا تصديق من الله تبارك وتعالى بالفعل كما صدقه الله رب العالمين بالقول فصدقه بالقول في كتابه وصدقه بالفعل في حركة حياته وفي نشر دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أجرى على يديه الآيات تصديقاً له ومعلوم أن الآية وما يقال له المعجزة أن المعجزة عندما تدري على يد مدعي للنبوة تكون قائمة بشروطها مقام لو أن الله رب العالمين كلمه من عاين تلك المعجزة لو كلمه كفاحا منه إليه لكانت المعجزة قائمة مقام قول ربنا حينئذ صدق عبدي فيما يبلغ عنه هذا تصديق إذ على يديه الآيات وإذ يمكن له في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدرى الله رب العالمين على يديه من الآيات ما هو تصديق له وسواء كانت تلك الآيات شرعية أم كانت كونية الشرعية أنه كان دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه هذا تصديق شرعي فينزل من عند الله تبارك وتعالى الجواب ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي إذا هذا تصديق بأنه رسول ولو كان غير رسول ما أجابه الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عما لا يعلم وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرق أي في أرض مزروعة في زراعة وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال يعني بعضهم ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه يعني أخذوا يتفاوضون يقول بعضهم ما رابكم إليه بصيغة الماضي من الريب وذكر ذلك في النهاية وكذلك بضم الباء ما رابكم إليه أي ما إربكم أي ما حاجتكم إليه يعني لماذا تتعرضون له صلى الله عليه وسلم ما حاجتكم إلى سؤال ما إربكم رواية ما رابكم يعني ما إربكم يعني ما حاجتكم إلى سؤال وفي نسخة ما رأيكم أي ما فكركم وفي العينية قال الخطابي الصواب ما إربكم أي ما حاجتكم إليه يعني لا تتعرض له صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه <تصفيق> يعني إذا ما سألتموه أجابكم بما تكرهون فلا تتعرضوا له صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعلمت أنه يوحى إلي فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا فهذا تصديق شرعي هذا تصديق شرعي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه أكبر عند الله فالجواب قل قتال فيه إلى آخر الجواب فهذا تصديق من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصديق شرعي وأما التصديق الكوني فالآيات الكونية ظاهرة جدا وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم سواء جاءت لسبب أو لغير سبب وهذا معروف في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات كونية عندما جاءه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لو دعوت هذا العذق فجاء فشهد أني رسول الله أتؤمن قال أوتقدر أو تفعل فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العذق فجاء يخد الأرض خد حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا؟ قال أنت رسول الله فقال عد فعاد موضعه فذهب الآرابي يقول ما رأيت أسحر من محمد فقدم الله على قلب هذه آية من آيات الكونية ما أيض الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في يوم الفرقان عندما أمر الله رب العالمين المطر فنزل فثبت الأرض وطهر القلوب والأرواع وكل ذلك كان بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما على الآخرين فكان على غير ذلك ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله تبارك وتعالى بالآيات الكونية والشرعية مصدقون من قبل الخلق أي شرعا يجب على الخلق أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على التصديق الشرعي لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق لكن الوادب التصديق فالواجب التصديق وأما قوله رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فهؤلاء كاذبون أوضع اللون لأنهم قالوا ما لا يعلمون وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين قالوا إنه لم يرد كلا أراد كذا فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب فقالوا على الله ما لا يعلمون في الايجاب فهم يقولون على الله ما لا يعلمون في السلب وفي الايجاب على الثواب وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان الرجيم ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلام على المرسلين وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحمد نفسه تبارك وتعالى بنفسه والحمد لله رب العالمين نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يرحم الشيخ صالحا رحمة واسعة وأن يرحمنا أجمعين إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين